متولي شيء من العذاب أفواه وأرانب لمن يسهر القمر من كنوز الإذاعة رحلة ننقض من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعية يصحبكم فيها عماد يونس وصفيه صبري. أعزاء المستمعين، أهلا بكم معنا في لقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. أعزاء المستمعين، الساهرين معنا في سهرتنا من كنوز الإذاعة. يسعدني اليوم أن ألتقي بإزاعية قديرة ارتبط اسمها بالفرحة يسعدني أن ألتقي بالإزاعية الأستاذة سوسن أبو اليسر أهلا بيك معانا في صهرتنا من كنوز الإزاع أهلا بك يا صفية وبالمستمعين ونسحة جدا بالمكالمة دي الله يخليك يا مادم سوسن الحقيقة حضرتك ارتبط فعلا اسمك بالفرحة عقبال عندكم الأفراح, الأفراح والعراس والعسل وأصلها برضو كان في ما يطلبه المستمعون يا صفي أولاً بقول لك كل سنة وانت طيبة وبمناسبة طيب ميلادك وبقول و... لحضرتك أيضاً انت قدمتي عشرات البرامج آه. آه وهذه البرامج تعد فعلاً من كنوز الإزاعة فحضرتك أول بدايتك في الإزاعة كانت سنة كام؟ كانت سنة 77 أنا تخرجت سنة 75 من كلية الأعلام والتحقت بالاذاع بعد اختبار مذيعين ونجحت في الاختبار واشتغلت وكان اول برنامج عملته كانت الاذاعيه الراحله الاستاذه ساره عبد المجيد الله يرحمها اتاحت لي فرصه اني اعمل من كل فيلم اغنيه وكان جميل جدا ونزلت لي خبر في الجرايد وكانت سعادة غامره بالنسبه لي اني الاقي اسمي مكتوب انا اول مره اتكلم واذيع ده حدث يعني الناس العمالقة اللي زي سريع عبد المنجيدة الله يرحمها تبقى صرفية يعني إلى الآن بالنسبة لرحلتك الإزعية حضرتك بتقولي أول برنامج عملتيه من كل فيلم أغنية أغني. بعد كده بقى حضرتك فكرتي واندمجتي في البرامج الإزعية ازاي؟ طبعا أنا اخترت المنوعات لأن أنا بحب أن أقدم المعلومة مع الأغنية مع الحاجة الخفيفة وبستهدف المستمع العادي البسيط أحب سعيده يعني وقدم له جرعة ثقافية أو جرعة مفيدة في إطار خفيف عملت الناس الصيف والناس والشتاء والناس والربيع والخريف وكان برنامج صيفي بعد كده بقى عملت جولة الميكروفون وعملت تحقيق إذاعي وتحقيق إذاعي ده كنت بقدم فيه تحقيقات كلها مفيدة للناس الحقيقة وحضرتك الحقيقة تحقيق إذاعي مرتبط بالجوائز العديدة اللي حضرتك حصلت عليها جوائز دولية يعني سواء كانت او أو فضة أو فعلا خدت الجايزة الدهبية عن تحقيق إذاعي عن الهندسة الوراثية وخدت برضه جايزة فضية عن عمالة الأطفال وشهادة إبداع وتميز طبعا كان على مستوى البلاد العربية كلها وكنت فخورة جداً لأن البرنامج ده كان مفيد وكان جميل وكنت بقدم فيه كل حاجة بتفيد المستمع في كل مكان وغير تحقيق إذاعي والبرامج اللي حضرتك ذكرتيها أيضا في سهرات عديدة ارتبطت باسم سوسنة واليوسر الحقيقة أنا عملت سهرات كتير منها سمر الليالي ولست وحدك وعيون الليل وهذه سهراتي والله زمان وعطر الأحباب وعملت لليالي أضواء المدينة وعملت إلا همسة وحمد الله على السلامة وعملت طبعا كمان سهرات بمناسبات خاصة يعني في رمضان مثلا سهرات زي منوعات رمضانية أيام على العرفات، رحلة في الوجدان، عيد سعيد، زمان يا صاحبي، كل دي سهرات كانت بتبقى لها مناسبات لكن كانت في سهرات دائمة وثابتة عندي عدد سنين زي اللهمسة وحمد الله على السلامة وليالي أدواء المدينة وآخر حاجة عملتها كانت صهرة مصر التي في خاطري وأنا بعتز بهذه الصهرة جدا وكنت قدمتها أيام الصورة وكانت كلها في خدمة مصر وإزاي نخدم مصر وإزاي نخلي مصر دايماً بعد وزاي. ثورة 2011 يعني. أوه، أوه، الحقيقة أوه. لا، الحقيقة يعني حضرتك ما شاء الله تاريخك حافل وزي ما ذكرت حضرتك لكي برامج عديدة تعتبر بالفعل من كنوز الإزاعة تختاري لنا النهاردة ايه مدام سوسن ونستمع مع سادة المستمعين أحد هذه البرامج لنستمتع بها وبحوارك مع ضيفي. الله يخليك والله أنا عندي صهرات جميلة ولقاءات جميلة مع نجوم أيه. فقدم لكم حاجة على سريط ريل متاحة دلوقتي وهي صهرة رحلة في الوجدان أعتقد كانت مع الموسيقار العظيم عبد العظيم محمد وعبد العظيم محمد ده من الفنانين اللي ما خادش حظه إنه كان عملاق وكانت أغنيه جميلة وألحانه رائعة نستمع مع حضرتك ومع السادة المستمعين بس. لجزء من برنامج رحلة في الوجدان مع الموسيقار الكبير عبد العظيم محمد وأنا بشكر حضرتك وكل السادة المستمعين تهنئة منهم ومني لحضرتك وكل سنة وانتي طيب. بس يا صفية قوي بس للسادة المستمعين اللي سمعوني دلوقتي وحشتوني وحشني شغل الإزاعة وجمال الإزاعة وروعة الإزاعة سعدت بالعمل في الإزاعة ويعني أتمنى أنكم تبقوا سعداء أنتم كمان وانتفاعدوا المستمعين به فعلا <تصفيق> مدام ساوسة نوبيليوسر ارتبط اسمها بالفرحة وكل سنة وانت طيبة شكرا لك وانت طيبة يا صافية وكل المستمعين بالزحة وسعيدة القاهرة تقدم <تصفيق> زيارة إلى بيت الله أقدس مكان أجمل رحلة في حياة الإنسان رحلة في الوجدان سهرة من إعداد وتقديم سوسن أبو اليسر أعزائي مستمعين أهلا ومرحبا بكم وكل عام وأنتم بخير. <متصفيق> دعينا بالحب هل من كل دعينا بالحب هل دعاكم من كل مين اكلا سماكم فاضت حتى سماكم فاضت حيلنا أيها مستمعين يا صرني أن أستضيف اليوم الموسيقار الكبير الأستاذ عبد العزيز محمد أهلا بيك أستاذ عبد العزيز وكل سنة حديثك طيب أهلا بيك سر سر إنه كل سنة وسنة حديثك طيبة وكل المستمعين بخير إن شاء الله إن شاء الله أستاذ عبد العزيز هنكلم النهاردة عن الرحلة اللي في جدانك وهي رحلة الحج تكلمنا عن هذه الرحلة وإيه كذا ظروفها والله هي أنا ما طلبت لها شغل ربنا سبحانه تعالى اللي كتبها لي يعني كانت أنا كان في معهد موسيقى في قطر أي. وبعدين ألعوذين ناس وكده ومدرسين وحاجات فأنا سافرت مع أخواني كتار محمود الأصابجي والأحمد الحفناء ومش عارف كلنا رحنا يعارف ففوجئت من العميل المعهد بيطلبني فيهم بيقول لي فلان قلته نعم قال لي تحب تحج قلت له احب ده انا يعني ما ده يعني قلنات عمري ان انا, أنا يعني كده اعظم رحله في الدنيا فقال لي في في تذكره ليك موجود عشان من اللي بتاع اقرك موجود وكل حاجه وخدت اشياء سميره عليهم انو خدت الحاجه معايا وقعدنا شهر ابتدينا من يوم جمعه لخامس جمعه واحنا في الليل خمس جمعه عشان كان بالبر بعربيات أوه. وشاء السامي العليم إن كانت العرفة يوم جمعه برضو ده حظك برضو فيعني ربنا أكرمني بيها على الآخر الحمد, الحمد لله تقول لنا ذكريات هذه الرحلة الجميلة وهل لقيت فعلا أماكن مقدسة زي ما أنت كنت متخيل والله هو الواحد هو بيروح هناك بيتوقع عن نفسه مم. هو ما, ما بيدراش هو بيعمل ايه ولا بيسويه ايه يعني انا من الناس اللي يعني بيبقى رجليا تعبانين شهرين كده ما حسيتش بتعب م. اطلاقا وبعدين الصلاه يعني كنا بنروح نصلي المغرب والعشاء مع بعض ونفضل قاعدين ف يعني حاجه رحمه ونور يعني حاجه ما دهش ما نقدرش نقولها ما كنتش متخيله كده اجمل ما كنت متخيله ده ده من غير عادي يعني إلا اليوم اللي فيه كنا يوم عارفة يوم عارفة كنا موجودين كان فيه كنت يوم جمعة وبعدين كل الناس بقى هجمت على على الحج من هناك من من الدول العربية وبتاع. فبقى فمجموعة كبيرة جدا مليان ثلاثة مليون كانوا وان شاء الله ولا اثنين مليون ان شاء ايه كقطار قوي وهذا الكم هذا الكم ال كان ت ثلاثة وثمانين اثنين ثلاثة وثمانين هذا الكم الهائل صمت مرة واحدة في ساحة المغرب وما تسمعيش إلا همس يعني ما فيش فيش صوت وتحس إن جلال الله نزل علينا كلنا وانا حسيت بهذا يعني انا حسيت ان ربنا سبحانه وتعالى متجلي علينا ونازل معنا يا سبحانه وتعالى جل شانه فانا بقول حتى كنت بسال قالوا لا يا يعني هو ده الشعور ال ال ال الطبيعي شعور الطبيعي انك تحس بهذا عشان كلنا حسين في لحظه انا حسيت بها ان انا موسيقي <تصفيق> يعني طيب الموسيقى ده يعني الحان اللي عامله دي هتوديه فين بابا بعدين <تصفيق> سمعت, <آه تصفيق> سمعت واحد, م... واحد منهم هناك مش عارف شيخ ايه من مشاهير المسايخ اللي هناك فبيقوله بصوت عالي جدا وكان والله سمعته زي صوت الرعد اللي ما معناه اللي يجي من من عرفه و... وعنده اي ذره شك انه مغفور له عليه الوزر وبتعوذ بالله يعني ما يعني صحاني من, من من ما كنت فيه اننا فعلا في في معاية الله تماما يعني طب العظيم هل الرحله دي بقى اللي خلتك يعني ابدعت العديد من الالحان يعني حضرتك ملحن فيلم الشيماء لسعاد محمد وملحن يا سامع الدعوات وسبحان الذي اسرى وموكب الهادي الامين وجوف الرحمن صوره غنائيه كبيره وعمل كثيره جدا يعني عشرات الاغاني الدينيه هل هذه الاغاني فعلا جت بعد رحلة الحج ولا كانت لا كان في يعني حتى الشيماء كانت قبل رحله الحج يعني الحمد لله انا خدت الموضوع يعني انا حبي للغنوه الدينيه من اول ما ابتديت يعني من اول ما ابتديت خالص حتى في غنوه هنا ما يعني ما اعرفش انا حاجه لكن فوجئت بيها أنا موجوده امبارح عندي آه. الاغاني دي كلها كل يعني, أنا يعني اتصالي بالغنوه الدينيه اكتر وحتى طريقه المعالجة اللي, اللي ربنا بيكرمني بيها ان انا بمشي زي الغنوة الديني يعني في دفه بتاعه ما اعرفش ايه لا ببص لها انه عمل غنائي من الطراز الاول م. وبعدين عمل ديني في الاول عمل ديني غنائي فاصبح م. مطلوب مني ان انا ابذل كل جهدي عشان اقدم هذا العمل في الصوره لكن جه بعد كده بقى فيها بعد حاجات يعني من الصوره الغنائيه دي اللي هي الله مصاص ديفر الرحمن. الرحمن دي اتعملت تقريبا من سنتين يعني وانا هنا في القاهرة يعني اه و... وفي اللي بتاعت طريق الخير برضه اتعملت هنا في القاهرة ومن الحاجات الحمد لله انا, أنا بعتز بيها جدا يعني يعني لو طلبنا دلوقتي نبدأ باغنيه انت بتعتز بيها وكانت من بدايات عملك في نعم. المجال الديني تختار اغنيه ايه هو في غنوة اسمها نداء مكة هي موكبت موجودة عندي لكن هي مع تاخدش أنها موجودة لا في الإذاعة ولا في التلفزيون. نسمعها دائماً <تصفيق> حضرتكم. من عاد تزقيل ودي غنها المرحوم عادل مأمون وغناها بحساس يعني قوي جدا ولا الحمد لله نسمع ونشوف. سنادي منك ندى. روح له أكمل صدى تعال يا مؤمن وطوب بكل شو قلبي شتا يا مكة ناديني فاضي الدموعي حشان وغير والله ما يروي حشان وغير والله ما يروي صافية سماء متبسمة والبحر سجاد الحريق اصل النفوس المسلمه بالاشتياق عايزه تطير يا منى كم الفرح تسبيح الله بترجم العبرات عشان وغير زمزم والله ما يروي سمعت من مكه في روحي نم اكمل صدى تعال يا مؤمن وطوب بكل شوق قلبي شدا الموسيقار الكبير أستاذ عبد العظيم محمد الحياة لحن جميل جدا مارك والغريب مارك. انه قبل رحلة الحج قبلها بكتير يعني الحب للغنوة الدينية من زمان من ساعتنا ابتديت من 52 وخمسين ابتديت ربنا حبيبني فيها يعني آه. والحمد لله ربنا اكرمني بيها كمان الحمد لله بعد هذه الرحلة الجميلة ما فيش شك أن جرعة الإيمان زادت عندك وجرعة الإحساس بالأغنية الدينية الحمد لله بعد كده قدمتنا إيه يا أستاذ عبد العزيز هو في شو شوية حاجات يعني كان مفروض أن في حفلة عاملها الكبار عشان زوار البيت الحرام آه. يعني معهم هم وكله بتاع فقولولهم احنا يعني الكبار ان كونديشنته تقولوا وتروحوا تزوروا الحج ده فربنا اكرمني بغنوه اسمها طريق الخير متزاعق ويا ريت نسمع لنا بصوت كل الكبار قالوا ادي طريق الخير والكل من ماله يقدر يعين الغير ما يتنمنا لطايون يريد بدينا حساد نفرح في يوم سعاد بدينا حساد نفرح في يوم سعاد واحنا لنا الجنة ادعيلنا يلي ساعي يا أستاذ عبد محمد أبدع محمد الحلو في هذا اللحن الجميل من ألحانك الحمد لله اللي طبعا فيه نورانية كبيرة والحقيقة واضح أثر الرحلة اللي انت قمت جميعها على اللحن كان جامد فعلا كمان الموسيقار الاستاذ عبد العزيز محمد برده استعرض دلوقتي بعض من الحانك من ايحاء او من, من يعني نفحات زيارة البيت العتيق ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لحن كده جميل من الحانك بنسمعه والله دلوقتي. هو يعني ربنا بيكرمني بحاجات يعني انا ما بعرفهاش يعني م. بتيجي من الله سبحانه وتعالى فكان من حظي من تقريبا من سنتين عملنا صورة غنائية بتبتدي من الحج من أول ما يبتدي لغاية ما يرجع بيتهم الزغرطول في البيتناك عشان آه. وصل الحج منك في الصورة دي كانت يعني الشيء الغريب يعني 24 دقيقة مم. لكن الشغل اللي كان فيها كان ببساطة شديدة جدا يعني كنا بنشتغل بواسطه والله بشكل غير عادي م. اولا في الالحان يعني كان يعني كان العمل كبير خد مني انا اسبوع كل الحكايه يعني عشان ما يتعمل من اول 24 دقيقه م. وعمل متصل ببعضه فالحمد لله رب العالمين الصوره دي يا ريت يعني ما اعرفش نقدر نزيع منها جزء او نسمع منها جزء او ناخد اجزاء منها يعني اللي تشوفيه حالتك يعني عن جمعنا تسبق وتكون من عن جماهير سب واتكون من المبر رحلة ويا روح مع أصبا نفس وروح تل الطريق مفتوح تل الطريق مفتوح بالرحمة وبراء الفجر دنيا صحي يا فاطمة علمك سلكي يا اللهوم قادر يحمد ملهاش لازم دايما بدر تقلب نومي بدر زي قمي صحي بناتك وابنك زين خليه حصل رايح أصلي الفجر وادعي واشأ الرب اللي ينولني إني أحك العمد يا فاطمة كل أرض الكعبة يوصل اللقاء التالي مع الشاعر حسين السيد وهو من مواليد الثاني عشر من شهر مارس عام 1921 بدأ رحلته مع الفن عام 1939 ثم التقى بالفنان محمد عبد الوهاب وكان لقاؤه بهذا الصوت الفريد العبقري دافعا حقيقيا ليبدع في كلماته وقد غنى له محمد عبد الوهاب أول أغنياته وكانت بعنوان إجري إجري التي غناها في فيلم يوم سعيد وبعد نجاح هذه الأغنية أصبح تعاون الاثنين معا ممتدا وقدم معا أجمل ما سمعت الأذن العربية في مجال الكلمة واللحن والأداء وعلى امتداد رحلة تتجاوز الأربعين عاما ظل حسين السيد لا يتوقف عن العطاء الفني ولم يكن هناك صوت لم يغني له سواء من الأصوات الكبيرة أو الصغيرة وسوف تذكر له الأجيال أغنيات مثل عاشق الروح ساكن قصادي ست الحبايب فات جنبنا وقد رحل عن عالمنا في ال27 من فبراير عام 1983 منتهى الصراحة مع وجدي الحكيم الفنان الكاتب الشاعر الغنائي الأستاذ حسين السيد أهلا بيك أهلا يا فنان نتكلم بصراحة في الأغاني أول أول كلامنا أنت فين أنت فين من الأغنية النهاردة يعني ليه بأنه أكتر من خمس سنين سبع سنين عشر سنين ما منذاش نقول حسين السيد في عشر سنين أخيرة وحسين السيد من خمس سنين سنة من عشرين سنة هو زي ما تقول من خمس سنين تقريبا على وقت تحديد ومش انا بس ده انا يعني زملاء لي برضو كده من من النفس الرعيل من الرعيل بتاعي او من المستوى بتاعي يعني تحولتوا الى مستمعين للاغنية متفرجين على الميدان اه يعني انا بتكلم عن نفسي انا تقريبا اتجهت اتجاه تاني الى التمثيليات او الدراما او بتاع الحاجات اللي زي دي, دي والاغنية بقت ايه بالنسبة لي يعني حاجة طرفيهية كده من وقت الاخر اعملها لكن ده ما يمنعش اني انا ما توقفتش كاتب حاجات يعني في طريق الظهور بس كنت برضه زي ما بتقولوا يعني موقف المتفرج م. بدليل حتى لما اغلبت ومتجبت الخواطر الجديدة بتاعتي او الحاجات الجديدة بتاعتي وانتكتها لحسابي واشترك معايا في الاداء عدد من زميلتنا المذيعين المزيعات والفنانات الممثلات يعني كده انك انت استعطت يعني المطربات والمطربين بالمزعين المزعين والمزعات تقدر تقول كده عشان يعني اقول ان انا ايه انا موجودة هو يعني, يعني عملت اغنية القاءن عملت حاجات كتير عدد من الحاجات واحدة منهم كنت قلتها في الشرق الاوسط في رمضان وعندي نمازج اخرى برضو طب يعني انا متهيئة ان احنا ممكن نسمع نموذج والنقش مفيش مالك اخويا حبيبي وصلنا جوابك والف نهار ابيض ببشره نجاحك فرحنا وقلنا فضلك لك سنه باذن الله تعدي وترجع لنا ابوك ابوك فرح وهلل وهمومه تنهدت وهمك عيونها لمعت من الفرحه وعيدت والكل دعالك اهلك وجيرانك والحي فرق شربات علشانك الكل بيستناك على فرحه قريبه الشوق والروح والعين والأرض الطيبه يا حبيبي سطرين في الآخر شغلونا خدوا مننا الفرحة وحرمونا بتقول بتقول حبيت من قلبك وصادفت القلب اللي يحبك حرية من الغرب جميلة نوي تخطبها عشان بكرة ترجع وياك وتعيش جنبك وبتطلب منا ندعي لك ونوافق ونبارك حبك وانت عارف قلبهم امك وابوك انت عارف عمرهم ما يزعلوك بس بس تسمح لي وانا اختك شقيقتك يعني اقرب من صديقتك او حبيبتك انا وابن عمك نترجم لك ونوصف لك دمعتين سابوا علامه فوق خدود ست الحبايب صرختين في عنين ابويا دوبوا شعره اللي شايب والدمعتين يا ابن عمي والصرختين يا ابن عم عايزين يقولوا يا ناس قولوا بنت بلدك اولى بيك زرع ارضك خيره لي الجمال اللي رواه الشرق سحره بيناديك والتراث العربي عزه وله ملامح عايشه فيك والعزار الصمر العزار الصمر عايزة بحياتها وتشتريك وبتهالي القلب نعمه في اذان الفجر لما يرددوا وياك شريك لكن الغريبة أيوة الغريبة اللي في بلدها بتكون حبيبة لغتها غير لغتنا حياتها غير حياتنا نشأت في عالم كل عاداته بعيدة عن عادتنا نمبر 54 The house with the bamboo door Bamboo roof and bamboo walls. They've even got a bamboo floor. You must get to know Soho Joe. He runs an espresso called the House of Bamboo. تبمن minin لو جات في بلدك تفهم عويده وتبقى زيه وحتى منك. تضمن منين يا ابن عم لو جات في ارضك تقدر تشاركك ساعة الشدايد في نار كفاحك ومجد وطنك حبيبي انت فاهم قصدي ايه وما فيش داعي الشرح يطول مش حنقولك تعمل ايه انت لوحدك اللي تقول الكل بيستناك على فرحة قريبه الشوق والروح والعين والارض الطيبة الارض الطيبة, الطيبة الأرض الطيبة الأرض الطيبة, الارض الطيبة الارض الطيبة الارض الطيبة ممكن هذا النموذج اللي سمعناه ينتشر نفس انتشار الاغنيه لا طبعا لا ده يعني بالناس اللي بيتذوقوا الكلمه اولا يعني وفي الوقت نفسه بقدر اقول فيه اللي انا مش قادر اقوله في الاغنيه لان زي ما انت عارف الاغنيه النهاردة اصبحت او يعني ولو ان الظاهرة دي اصبحت يعني في طريق الزوال يعني لانها دلوقتي قصرة كانت او يعني لفترة معينة كانت قصرة على عدد محدود جدا جدا او يعني من المؤلفين ولا المطربين من كله يعني المطرب او المطربة وده شيء طبعا مش عيب ايه ده بيرتاح لملحن معين دي بترتاح لمؤلف معين لكن فما فيش قدامهم مقارنة اخرى يعني انا اما اجي ادي دي او اجي ادي ده يعني في كبار مطربين ومطربات عندهم حاجات ليه امم ومتلحنه عبد الوهاب ملحنوه رياض السنباطي ملحن وده ده وده والحاجات ما طلعتش بصلاقي حاجات تانية بتطلع السبب طبعا ما فهموش جايز التوقيت يعني ده معمول لتوقيت معين ما اعرفش لكن يعني هو اللي لاحظت وانا في الخمس سنين الاخرانين دول ان فيه موضة في الغنوة كانت ايه متمشلها في موضة. ايه الموضة طلعت اولا عم ما عرفش زي الميني والميكرو والماكسي والحاجات اللي زي دي الغنية القصيرة يعني لا يعني بقولك الموضة موضة تقليعة طلعت يعني طلع لك الفلولكلور وبعدين يتوسعوا فيه بطريقة غير طبيعية جدا وبعدين يبقى هو ده موضة الوقت علما بانه ده مثلا يتعامل من عشرين ت الفنان بليح حمدي آه... تأثير الفولكلور على الموسيقى وتوطيح الموسيقى المصرية وشخصياتها موجود من أيام سيد درويش يعني سيد درويش نفسه تأثر بموسيقات بلده الشعبية وطورها وطلع منها كثير من الألحان ما موجة تطوير الفولكلور دي كانت هي نفسها تتعمل من 30 سنة برضو لا ما تقدرش تقول إنها كانت بتعمل من ثلاثين سنة آه يعني طبعًا في محاولات عظيمة جدا الاستاذ محمود الشريف راخر من الناس اللي استوعبه وكان الفلكلور جدا وتأثر به وطلع الحان عظيمة جدا زي ابو العين السود وحاجات كتير يعني, يعني هو ده الخط السليم اصله استاذ واجدي اي موسيقى بفكة مصبوط هو ده الخط السليم لاضاحة الشخصية المصرية للغناء هي كانت موجة ولا موضة عمرها ما كانت موجة ولا موضة دي الحقيقة مال ايه الحقيقة الخط السليم انك تستوعب وتعظم جميع موسيقى بلادك وتطلع منها فن عظيم قد الدنيا وبعدين طلعت تاني اغاني لك دي الغنوة الطويلة اللي حتقعد مش عارف ثلاث ساعات ودي الغنوة اللي حتبقى ديئة ونص ودي الغنوة حاجات يعني غريبة جدا ما كناش بنسمحها او انا شخصيا ما اممنش بيها ما اممنش بيها امم انا افهم ان الاغنيه هي كلمة واداء ولحن يعني بالشكل النموذج اللي سمعناه ده تقدر تعتبر ان دي اغنيه ده لون طبعا امم ده لون انا ولاوني عملته دويتو انا عملته دويتو عشان ميبقاش فيه مونوتون م. انا ممكن او انه يغنيها شخص وتغنيها واحدة بس ما يبقى ده نوع من زي الالقاء الشعر يعني اه ده ده, ده ده اداء ده اداء ده أداء. ده اداء لكن ده ما يمنعش انك تقدر تغنيها مم. وتلحنها يعني زي مثلا عاشق الروح او الاغاني التانية بتاعة اله الكون او الحاجات دي لما بدين في بلاد عربية ولا بيطلبوا مننا يسمعوها كلام مم. يعني الناس بتحب دموزج. تتزوق الكلمة او كتجربة جديدة مم. هل تعتقد ان ده ممكن يوصل للناس والناس ترددوا زي ما تردد اي اغنية لا ترددوا لا لكن تحب تسمعه لان الناس تردد النغمة آه. مع الكلمة الحلوة لكن تحب تسمعه مرة واثنين وثلاثة لأنه في فكرة معينة وما هوش يعني يا هاجرني يا شاريني يا بيعني يعني, يعني ما هوش كده م. انما ده فكرة موضوع يعني بتجربتك دي تعتقد إن ده ممكن إن هو يمتص هويتك في الكتابة او متنفس لك في الكتابة في هذه الفترة في الفترة اللي ما قادر أشوف فيها أغاني دسمة بالمعنى الصحيح بقولك في الخمس سنين الاخيره بالذات كلها أوه. ولا حاجه ظهر لا في قله نادره والقله دي ماهيش قاعده م. وبعدين حتى القله النادره انا بلاحظ حاجه بلاحظ ان الموسيقى أو الملحن بيقول عن طريق الموسيقى انا وبس بمعنى بمعنى انه يعني بيقول لك انا ما فيش مؤلف ما فيش كلمه ما فيش اداء انا وبس ويظهر ان يعني بعض المطربين او المطربات يعني استساغوا او استسهلوا الحكاية دي لانها بتخليهم ما مجهود او يعني بيريح صدرهم بيريح نفسهم بحيث انك تبص تلاقي الغنو من اولها لاخرها عباره عن عملقه العضلات فرده الالات فرده عضلاتها في اللزم وفي الوقفات وفي البدايه وحتى في الكلام لو تصادف ان فيه جملة حلوة ما بتقدرش تستعب تسمحها ولا تستوعبها لان المزيكا من ورا عمالة تغني بصوت صاخب برضو ماشي م. فده مش ده المفهوم يعني انا قدامي مثل بسيط جدا في حفله راس السنة اللي فاتت دي اظن انت لاحظت ان فنانة واردة غنت لعبة الايام م. م. الغنوة مثلا هيبقى لعشر سنين الغنوة دي قالتها قدام الناس اظن انت شفت تقابلها ازاي بيها وبعدين تحس الغنوة مفيش فيها اي عملاقه موسيقيه الملحن ركز على الكلمه ترجم الكلمه ترجمه صادقه ده بقى اللي بيشقيني انا قليل النهارده لما بلاقي الملحن ها؟ اللي يقدر يتعب في النص بالدرجه اللي انا تعبتها في الكتابه يعني أنت أشرت إلى أغنية الفنانة وردة في هذا الحفر اللي هي لعبة الأيام أي. الكلام ده ما كانش ينسحب على الأغنية اللي قلتها بعد كده اللي هي العيون السود ينسحب بس في فارق كبير جدا في فارق وهو الفرق إيه إن التطريب عنصر الطرب في لعبة الأيام أكثر من العيون السود عنصر الطرب الطلب في الكلام ولا في اللحة؟ في الأداء مم. الأداء ليه؟ ما عندهاش فرصة إنها تطرب ما عندهاش فرصة إنها تتك على الكلام كما يجب وتقوله وترجمه بالنحية صحيحة واللقاء التالي مع الفنان محمد عوض وهو من موليد الثاني عشر من شهر يونيو عام 1932 بحي العباسية بالقاهرة حصل على لسانس الأدب قسم فلسفة عام 1957 ودبلوم المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1962 بدأ مشواره الفني أثناء دراسته بكلية الأدب ثم مشتفى عاما على فريق التمثيل بالجامعة وقدم مع زملائه العديد من الأعمال والمسرحيات العالمية ثم فاز بالميدالية الذهبية عام 45 و55 و65. بعد تخرجه التحق بفرقة نجيب الريحاني ثم فرقة اسماعيل ياسين ثم في عام 1959 أصبح واحدة من أفراد فرقة. ساعة قلبك. وفي عام 1969 أسس فرقته المسرحية التي أطلق عليها اسم الكوميدي المصري وكانت مصرحيته الترطور هي باكورة أعمال الفرقة والتي انضم إليها بعد ذلك الثنائي الرائع شويكار وفؤاد المهندس وفي العام نفسه عين مديرا للمصرح الكوميدي تعتبر مصرحية جولفيدان هانم هي بدايته الحقيقية حيث قام فيها بدور عاطف الأشموني مؤلف الجنة البائسة ثم قدم بعدها العديد من المصحات الناجحة منها مطرب العواطف نملة 2 يكسب سفاحة برغم صورة هل دولي البخيل العبيط الخطبه، حكم قراقوش ولم يكتفي بتألقه المسرحي بل اتجه إلى العمل السينمائي فقدم أكثر من ستين فيلم سينمائيا بدأها بفيلم شجرة العيلة ثم توالت الأفلام الناجحة ومن بينها شقة الطلبة أجازة بالعافية حلوة وشائية فارس الأحلام شياطين البحر وغيرها من الأفلام كما اتجه إلى العمل بالتلفزيون فقدم العديد من المسلسلات الناجحة مثل برج الحظ أحلام اليقظة الدنيا لما تضحك ضعوة للحياة ومن أعماله الإذاعية ماشي دنيا وقد رحل عن عالمنا في 27 فبراير عام 1997 خمسة فرفشة <talking> <involved> مصطفى عبد المجيد عمت أبلجة <millionaires> <creativity> <aunque distort relations> ايو هذا البطاقي ام ايه عمت أبلج ايو هذا البطاقي المتواكئ متواكئ بيقول ايه ده يا اخي انت ده بيصبح عليك بس باللغة الفصحى فصحى مش معقول ده لازم بتكلم انجليزي يا اخي عمت ابلج يعني نعمت بالصباح المنبلج يعني صباح الخير واي هذا البطاقي معناها يبتع تزاكر ما شاء الله هاي ها هو حضرتك قريبه لا انا الطر جمال طيب يا سيدي صباح الخير ورحمة الله وبركاته عايز ايه سيابتك بقى مسترفقا شميلي الفترالي اه وعنت الخشرباطي الفتي كت الله ده بيقول لك ما هوش فاهم منك حاجة لا شيخ آه. <تصفيق> يعني أنا اللي فاهم حاجة على كل حال اسأله لك أنا باللغة اللي يفهمها حياتك يا أستاذ هذا البطاقي واستفقيه كأن تستفتيه عقفاً أي هذا اللوزعي مستنتكيك البكاكه إيه ده <تصفيق> انت كمان تلوات يا أخي أنا بسأل بالنيابه عنك هو ما عايز إيه؟ وعيني وعيني أي هذا المستنقع الشمائل فتماو لا من فضلك سامع الأباحة يا أخي صبرك صبرك ده مش بيجتمل مش بيجتمل ازاي أيو أنا هترجم لك ترجم هو بيقول لك وعيني أيو هذا المستنقع الشمائل يعني فهمني يا بحر الفضل والكرم الله مالي هو قصده كده صحيح مالي يا أخي طيب والله لما مؤاخذه أنا متأسف جدا يا سيدي ده المتقعر المهم اسأله هو عايز إيه علشان اخلص من وشه حاضر استفت البطاقي عفقا أيو هذا الزري يعني عجبك كده افيه طول لسانه اكتر من كده يا سيدي ده بيسالك فيه قطر لبور سعيد مش معقول كل الكلام ده معناه كده ايوه يا اخي ده فيش اسئله ولا اوضح من كده الا من رحال رحال يعني قطر لصغر يعني مينا او بور منبعج يعني مبسوط او سعيد يبقى فيه قطر لبور سعيد الله ينور عليك يا استاذ اه في يا سيدي اصر البرصعيد في اتي اتي اشتكوكوا اشتكوكوا <تصفيق> بمي سجاد رنك كن والله والله ما انا فاهم حاجه اتمه رحيله مسترطبه اللهم طولك يا روح افرك عليه بس ده بس يعني فيه تكييف هوى ودي تبقى ازاي دي روحيلة يعني قطيرة يعني عربية مفهوم؟ ايه؟ ودي عايزة شرحي دي ومسترطبة يعني مرتبة يعني تكييف هواء مفهوم؟ مفهوم يا فد مفهوم هو أنا راجل كاهل لترجادي في تيجي تكييف هواء فيه خليط هواء بقى بلا أي هذا المستفق وسمت روحيلة مسترطبة فول مدشوش شقفا شقفا أيو كاتا, أيو كاتا وكم مزمنه يفز الرحل مستلكا لثغر منبعج اظن دي مش عاوزه توضيح ابدا ده بيسألك طبعا امتى حيقوم القطر بورسعيد؟ واضح يا فدم واضح خلاص اتفضل بقى بس مع الاسف ايه زعموني البتكاز دي بتي بيه تدوموننا ملابداتك يا ظلمني ها <تصفيق> خمسة فرفشة مصطفى عبد المجيد اللقاء التالي مع الفنان أبو بكر عزت وهو من موليد الثامن من شهر مايو عام 1933 بحي السيدة زينب بمدينة القاهرة التحق بكلية الأداب قسم الاجتماع وأخرج أعمالا مسرحية وهو طالب في الكلية. التحق بمعهد التمثيل وأثناء دراسته بالمعهد قام بإخراج بعض الأعمال المسرحية بالمدارس وأيضا بكلية الأدب التي كان يدرس بها في نفس الوقت. تولت أعماله المسرحية ثم بدأ يتجه إلى التلفزيون والسينما وشارك في بطولة العديد من الأفلام السينمائية والأدوار الدرامية بالتلفزيون المصري. واشتهر أدائه باللون الكوميدي وأحيانا الشرير من أهم أعماله المسرحية سنة مع الشغل اللذيذ الدبور المفتش العام البيجامة الحمرة وقصر الشوق الدخول بالملابس الرسمية ومن أهم أعماله السينمائية النظار السوداء معبودة الجماهير 30 يوم في السجن المرأة والسطور ومن أهم أعماله التلفزيونية الناس والفلوس أرابيسك زيزينيا مكان في القلب وبنت أفندينا وقد حصل على جائزة أحسن ممثل عام 96 من مهرجان القاهرة السينمائي عن دوره في فيلم المرأة والساتور وقد رحل عن عالمنا في 27 فبراير عام 2006 عجب عجب يا دنيا البشر من كافة الأجنى اصيل والعاوي واللي تاله الناس دنيا البشر منك في تلقنا سيعال اصلي والعاوي عمر الكريم ما ورطي عمر الكريم ما ورطي ولا عمر يوم الناس أما اللهم لو عيني لازم إضافة الراس. الناس للناس يا دنيا في غناء محمد العزبي وسناء ندى، أشعار سيد عبد الظاهر تأليف إبراهيم أبو الغيط، الحان محمود مندور اخراج مصطفى الشريف. شبهية. انت بخير شش. استني ايوه هو. هو. هو هو مين حكشة بيجري هناك في وسط الدرة روح انت انت رايح فين رايح لحاسبون ليه عشان اقول له انه عيار النار اللي كان عايز يقتلني بيه خاب ما صابش هو حاسبون اللي وزل حكشه عليك ايوه وانت شهر كان ماشي وراي وانا جاي من يمة الجسر غرب المصرف وكل ما بص وراي ها هلاقيه يلبت في الدرة طب ما بزقتوش ليه؟ ما كانش ظن انه عايز يقتلني. لكن هيروح مني فين؟ روح أنت ما تجبيه سيرة لومي على لأمي عن اللي حصل لا هروح معاي رجلي على رجلك والصباح ربقه لا لو استنيت للصبح ناري هتبرد ولازم مضرب الحديد وهو سخ حديد آه يا شو حديد المسلح اللي رمى به الأساس على أرض ابويا ما بقاش شوق لو خليته يبني طوبة بعد اللي حصل حصل يا حكشة حصل يا حزبون بيه خلصت عليه وزمانه مدفون في دمه مساء الموت يا حسبون بيه يا أه... من... س... س... شوقي الفهلاوي ايوه شوقي الفهلاوي أوه... وانت ايوه انا لسه عايش يا حكشه ازاي من حلاوه الروح آه... اهلا اهلا يا اتفضل روح هات هات حاجه ساقعه تشاوي بيه خد ح... حد... انا مكانك تشرب ايه؟ دم دم ايه يا دمك ودم حكشة اه؟ اه؟ اه؟ محروس طلع المقروطة اللي تحت بقى حكشة اتعايد حكشة اهوها ايه دا؟ اللي هي ما محروس اه ايوا بارود بارود من عيار النار اللي طالوا عليا حكش حيد الساقيه المهجوره تحب هلا بتحب ونخليها ضلمه لا محروس لو اني الموروث ديت اه يا رجال اسمع معلم حزبون نعمين يا الشيشاوي اه ده رفع من تسلطت عليا حجش عشان يقتلني ليه عشان ضحكت علي وبيعتني ضربوك وكنت فاكره اضرب كل الكل يا حزبون الحجه معاك ليه هرجع لك في ريوسك واخد ضربوية ده أنا لم يت الأساس وبنيت اتكلفت كام ولفات اكتب عليك كمبيالات بالمبلغ يخلص عليك أنت أحكش دلوقتي حالا قلت إيه يا ما يا دنيا زرعت الشر بالإخوات اللي عشانك آتل واللي عشانك مات يا ما يعني اكل واللي عشانك مات واللي في سبيلك نسي اهله واصحابه واللي طوعك يا دنيا بدو حسابك اه اه يا ني يا اختي أعودي يا ستة الكل يا اختي أعودي ارتاحي ارتاحي ازاي بعد ما سمعت الخبر لغ ده يا جليله إيش قلتلك يا ما تجيبيش لخلتي ستة كل سيري وكفاية اللي فيها مكفيها ما جيب لاش زي يا بيت هي وشوق كده في خطر يا بهي هذه مسكت فيها عشان يروح معاي وحكم رأيه وراسه وألف سيف لازم أن يقابل حزبون ويدرب على الحديد وهو سوق حديد يا بهي زي هنا عليك تسبيه يروح للنار برجليه نولين يا عيش الملس وشاه هتروحي فين بس ياما وانت مش قادره تقومي من مطرحك اروح اطمن على ابني اطمني يا ست الكل اطميني. <تصفيق> اول بقى ما قالتلي على اللي حصل بلغت الشيخ امام على طول وخد كمال معاه وزمنهم هناك دلوقتي ولا خش العمدة ليه كان بعت معهم شيخ الغفر أبويا قال مدام جات نب إنه بقى نحلها وده أحسن دول ناس ما لهمش يا بهي بعدين حيستفرسوا فيهم هو؟ انت رأسي إنه كل ولاد الكفر قاعدين في البورس يعني ايه يعني كل لما يشوف أبوي حيتلف حواليه ويبقوا يدي واحده مد إيدك يا حسبون مد إيدك ومسك الألم وامضي. لما يمضي شاوي الأول على الكمبيالات يا شيخ إمام أمضي لك وأبصم لك بالعشرة كمان والشيخ امام وانت يا كمال احنا ايه ضامنين متضامنين يعني ايه يابا يعني موافقين يا كمال المهم الحق يرجع لاصحابه واللي حصل ده خير هو فن الخير وحاسبون دخل علينا بالخراب وضرب النار يا سيدني حاسبون وزن على خراب عيشه يا ست الكل تمام يا كمال وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم صدق الله العظيم كان لازم تسلموه للمركز التالي الاوتا التي هي شوقي صدقت يا ست الكل كان حق الشان هو والمجرم اللي اسمه حجشه بس العامله اللي عملها شوقي الفهلاو طلع فيها فهلاو بحق وحقيق يا أم عمل ايه يا كمان عملت فيه عامله هتخليه يبات مشلور الليله ايه أه؟ عملت فيه ايه فهمني <تصفيق> اه فهمي كاني وريح قلبك وبالك يا ست الكل اتفضلي ايه ايه حق ضربوها يا اما ترى والله رجعت المال الحلال لأهله يا ست الكل طب والارض الست عراريه ايوه حق اخواتك اليتامى يا شوقي هرجعهم في كم مشوار كده ايوه مشوار اه يا شوقي في كل ناحيه مشي في هلاو يتبع حرقاب العباد بكل ما فوسع ويشتري حاجة المعذور بسعر رخيص ويباعها بالغالي والمكسب قوالي والمكسب اوان خدعه عايشه برضو مفيش حس ولا خبر عن شوقي ابدا يا بهي من يوم ما قبله في البندر وبعت معاه عشان يطمنا عليه وادينا في استنزار رجوع وامك عامله ايه اهي كاتمه في قلبه وصبر عايشه يا سالم يا ولاد حبيبتي عن اذنك لما شوفهم احسن بتنادي يا ترى انت فين يا شوقي واخرة حكايتك ايه حكايه ايه يا سيدي الناس ما حدش بيقعد في البورصة من يوم اللي حصل مع شوقي الفهلاو لعب اللعبة بزكاوي ايوه مسكنا من ايدنا اللي بتوجع انه ضربته خد الزريبة بعد ما فحتنا اساس العمارة يا خصارة يا خصارة ده محروس بن سدحمد قال لي أنه حيفتحها بورس ولسه يا شاو يا يا ما في الجراب يا حاوي لكن حيروح مني فين أعزائي المستمعين نرجو أن تكونوا قد سعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة وحتى نلتقي معا الأربعاء القادم إن شاء الله لكم منا أحلى المنى وأرقى تحيات مهندس الصوت محمود صبري من كنوز الإذاع رحلة ننقب من خلالها عن جواهر التراث الإذاعية صاحبكم فيها عماد يونس وصفية صبري.